يرم نبي انعبد الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم مسمى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 كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم, جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم واستوشوا واستكبروا وأصلوا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 قد خلقكم أعطوا راء ألم تروا كيف خلق الله سبع سماءات طبقة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 واتبعوا من لم يزده مال وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوصون ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن عِبَادَكَ يضلوا عبادك ولا يلدوا, ولا يلدوا